لا اله الا الله رب القران الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم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 of life inside. رب الله خاطئ تجي مستقيم قل ارا ان اتاكم على الله او ماذاتكم الساعه الا غير الله غير الله تدعوا I don't لَيْسَ لَنَا دُونَهُ وَلِيٌّ لَيْسَ لَنَا دُونَهُ وَلِيٌّ وَهَاشٍ فَعَلَّنَا نَجْتَنِبُ وَلَا تَضْرِبْ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ